موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون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 إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلوا مما كذب عن الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين؟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 ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبدا ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُضِل فما ومن اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ عَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مضِي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 أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتغكل المتوكلون قل يا قوم على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه فَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ